وَاَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى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 وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن بَعْدِهِمْ قَبْنُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْرَأَ وَالْمُؤْتَفِكَتَ أَهْوَ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّانَ فَبِأَيِّهِ أَنَا إِرَبِّكَ تَتَمَارَ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كشفة أ فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبودون